ويصل سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن ألا أن يحور، إنه ظن ألا أن يحور، بل إن ربّه كذب به، إنه ظن ألا أن يحور.